وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين هناك بعض الإشكالات في هذا الحديث ما المقصود بفتح أبواب الجنان هل المقصود بفتح أبواب الجنان المجاز يعني هذه الأبواب لا تفتح ولكن المقصود هو معنى آخر بعيد هو فتح أبواب الثواب وعفو الله عز وجل عن عباده المؤمنين ولا فتح باب الطاعات للعباد التي هي أسباب لدخول الجنة هذا كله يا إخواني مجاز والمتفق عليه بين علماء الشريعة أن اللفظ إذا كان يمكن حمله على الحقيقة فلا يصار إلى المجاز فلا يصار إلى المجاز ولذلك أنكر كثير من أهل العلم أن يكون المقصود بفتح أبواب الجنان في رمضان السواب أو العفو أو الطاعة وإن كان هذا وارد وهذا أو هذه كل أسباب لدخول الجنة ولكن نحمل أن أبواب الجنة في رمضان تفتح على الحقيقة كرامة من الله عز وجل لعباد الصائمين المؤمنين الذاكرين التالين لكتابه وكلامه سبحانه وتعالى كذلك يقال في إغلاق أبواب النيران وكما قلنا أبواب الجنة ثمانية لكل باب جزء من العباد مقسوم كما أن أبواب النار سبعة فجعل الله تعالى أبواب النار أقل من أبواب الجنة بباب ليس أمرا هينا الباب ليس أمرا هينا بل غمسة في النار في لحظات ليست بشيء الهين. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. ولذلك يجاؤ يوم القيامة بأن عم أهل الدنيا من أهل الكفر فيغمس في النار غمسة. فيقال له هل رأيت نعيمًا قط؟ فيقول لا يا ربي وعزتك وجلالك ما رأيت نعيمًا قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا أي أتعس رجل وأشقى رجل مما نزل به البأس والضر من أهل الإيمان فيغمس في النعيم غمسة واحدة يدخل ويخرج في النعيم فيقاله هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا ربي وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط فما بالكم بباب يدخل منه ما بين المشرق والمغرب أناس إما إلى الجنة وإما إلى النار فالله تبارك وتعالى يفتح أبواب الجنان على الحقيقة ولا داعي لصرف النص عن ظاهره من الحقيقة إلى المجاز كذلك يقال في أبواب النيران أنها تغلق في شهر رمضان على الحقيقة ولا داعي أن نصرف إغلاق الأبواب أبواب النار من الحقيقة إلى المجاز بإغلاق أبواب الشرور والفساد وصرف الهمم عن المعاصي والمخالفات لا داعي لهذا وإن كان هذا واردا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق مجرى الدم في العروق فالصيام كما قال الله سلام الصيام جنة وقاية وقاية وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم لماذا نصح الصوم؟ لأن الصائم يقل فوران الدم ودورة الدم في بدنه فإذا كان الشيطان ينشط مع جريان الدم كما قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فإذا كان الدم سريع الدورة كان الشيطان كذلك سريعا سريع التأثير عليه وإذا كان الدم بالصيام بطيئ الدورة في بدل الإنسان فكذلك يكون الشيطان بطيئا في تأثيره وإغوائه للمؤمنين في أثناء الصوم في أثناء الصوم فهذا لا حرج على فضل الله عز وجل أنه يفتح أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران على الحقيقة على الحقيقة وما معنى صفلة الشياطين الإصفاد أو التصفيد هو الربط بالأغلال الربط بالأغلال وهو بمعنى سلثلة الشياطين وغلت الشياطين كأن يكون ربط يديه إلى عنق من الخلف ربطا محكما فهذا فهذا مغلول واليهود عليهم لعنة الله عز وجل سب الله تعالى والله تعالى منزه عن كل نقص قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهما بصوتتان ينفق كيف يشاء سبحانه وبحمده فمعنى تصفير الشياطين أي غلهم وربطهم وثلثلتهم حتى لا يؤذون المؤمنين في هذا الشهر لا يؤذون المؤمنين في هذا الشهر بل يكون فيه قمع للشهوات بالصيام وقراءة القرآن والذكر والتسبيح وغير ذلك من سائر الطاعات التي هي طاعات في ظاهرها موسمية في هذا الشهر ويمكن أن يقال إن الذي يغل ويسلسل ويصفد من الشياطين هم مردة الجن ويطلق عليهم الشياطين وبذلك جاء الأثر وبذلك جاء الأثر وتبقى هناك شبهة بعض الناس يقول إننا نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام وصفرت الشياطين بمعنى غلت ومنعت وحيل بينها وبين إذاء المؤمنين فما بالنا نرى المعاصي في رمضان وهذا سؤال وجيه والإجابة عليه من عدة أوجه الوجه الأول أن تصفيض الشياطين على الحقيقة وأغلالهم في أعناقهم على الحقيقة، فما بالنا نرى المعاصي والسيئات في رمضان؟ الجواب أنها أو المقصود بتصفيض الشياطين تقليل إغوائهم لا منعه بالكليه، لا منعه بالكليه، وهذا قول بعض هذا العلم أن المقصود بتصفيد منع إذاء الشياطين للمؤمنين غالبا وليس منعا كليا مطلقا أن تقل عند الصائمين الصوم الذي أمر الله عز وجل به لأن ليس كل الناس يصوم كما أمر الله وإن كان الكل يجتمع على الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكن هناك أناس آخرون يصومون صوما أفضل من هذا أن يمتنوا عن الغيبة والنميمة وسائل المعاصي أن يتنزعوا عن النظرة المحرمة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الصيام عن الطعام والشراب بل الصيام الامتناع عن الرفس والفسوق المعاصي والكلام الفاحش فإن سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم, إني صائم فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث ليس الصيام المطلوب شرعا والمحبب إذا الله عز وجل أن تمتنع أنت عن الطعام وشراب فحسب وتأتي سائر المنكرات وإنما الصيام الذي يحب الله تعالى ويرضاه ويقبله من العبد الذي امتنع فيه العبد عن سائر المحرمات عن سائر المحرمات وعن سائر المكروهات فكان صياما نقيا من جهة الحقيقة ومن جهة المعنى ومن جهة المعنى وهذا الصيام روعي فيه آدابه وحفظ فيه على شروطه فهذا الذي ليس للشياطين تسليط على فاعليه لماذا؟ لأنهم تحروا رضا الرب تبارك وتعالى في هذه العبادة المفروضة لأنها فرض واجب من فروض الإسلام ومبنا من مبانيه وركنا من أركانه فأدوها كما ينبغي كالذي يؤدي الصلاة بخشوع وخضوع ويتم أركانها وفرائضها ومستحباتها وغير ذلك ليس كالذي ينقر الصلاة نقرا يقال هذا مصلي ولذاك مصلي لكن شتان ما بين صلاة هذا وذاك ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ينقر صلاته ثم أتاه فقال السلام عليك رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ولكن الذي يراه يأتي الركوع والسجود والقيام يقول هذا الرجل يصلي لماذا؟ لأنه تلبس بهيئات الصلاة فهو يصلي لكن هل هذه الصلاة هي المطلوبة شرعا؟ هي التي أقبلها الله؟ لا ولذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته لأن هذه الصلاة ليست مرادة لله وجل هذا جواب من الأجوبة الجواب الثاني أن الذي يصفد ويغل من الشياطين هم المردة العتاه في الشيطانة أئمة الشياطين وليس كل الشياطين وهذا جواب ربما يكون أولى من الأول بل يقينا هو أولى من الأول لماذا؟ لورود النص به وتصفد مردة الجن وتصفد مردة الجن أي العتاه الأبالس الكبار والجواب الثالث المراد تقليل الشرور لا منعها بالكلية وهذا أمر مشاهد مشاهد في رمضان نجد كثيرا من الناس الذين كانوا يشربون لا يشربون نجد كثيرا من تارك الصلاة يصلون والمساجد تمتلئ عن بكرة أبيها في رمضان وليعلم هؤلاء أن رب رمضان هو رب غير رمضان هو رب سائر الشهور فمن كان يعبد الله تعالى في رمضان فيلزمه أن يعبده في سائر أيام السنة في سائر أيام السنة وإذا تغلى عن العبادة في سائر أيام السنة وحرص عليها في رمضان وحرص عليها في رمضان فليعلم أن عبادة غير مقبولة غير مقبولة وعلامة قبول الله تبارك وتعالى لعبادة العبد وصيام الصائم وصلاة المصل الدوام عليها الدوام عليها فإذا وفقك الله عز وجل للصيام والصلاة في رمضان وفي غير رمضان فهذه أمارة على أن الله تبارك وتعالى تقبل صيامك وصلاتك في رمضان في رمضان هذا أمر المشاهد لكل ذي عينين المتبرجات لما كان هناك نوع حياء نوع حياء والعجيب العجيب أننا نرى الآن المرأة متبرجة متبرجة قد أظهرت شعرها وشيئا من بدنها ويتركب في المواصلات العامة وبين يديها القرآن الكريم تقرأ. بلا شك أن هذا خير. قراءة القرآن خير. ونؤيدها ونعينها. ونشجع على ذلك. لكن يا أمة الله. القرآن الذي تقرأينه هو الذي يأمرك بالتستر والعفاف. ولبس الحجاب. وأعجب من ذلك أننا سمعنا منذ ثلاثة أيام. امرأة. <تصفيق> امرأة ذات منصب عظيم في جامعة الأزهر تحمل حملة شعواء على الحجاب أما قرأت في كتاب الله أما قرأت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا أتريدها علمانية هذه مرأة أتريدها إباحية وأعجب منها رجل عفوا ذكر يأتي على شاشات التلفزيون هنا وهناك ويقول لا تقل لي الإسلام يقول كذا لا تقل لي الإسلام يقول كذا إذن ماذا نقول نقول العلمانية تقول كذا ثم هو يأنف أشد الأنفة من ذكر كلمة الحجاب ويقول وهل بالحجاب تستقيم البلاد ويستقيم العباد لا يا أستاذ هي تستقيم بالبكيني وبالعري والاباحية والإفساد الذي هو دينك أصلا ما الذي يمنعك أن تفصح عن دينك ما الذي يمنعك أن تفصح عن عقيدتك وتريح هنا وتريح نفسك أتخاف من ماذا فهناك أشياء أخرى توقع الإنسان في الشر غير الشياطين اتباع الهوى النفس الخبيثة العادات القبيحة كل هذا بجوار الشيطان وبجانب الشيطان سبيل لوقوع المفاسد في رمضان وفي غيرها وقد جعل الله تعالى في تصفيد الشياطين إشارة إلى رفع العذر عن المكلف ألا يتعلل بأن الشيطان أثر عليه فقد صفض الله لك الشياطين وحال بينهم وبينك فلا يبقى لك إلا نفسك الأمر بالسوء والنفس الخبيثة التي تحاسب عليها أسأل الله تعالى العفو والعافية لي ولكم في الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد